「私たちは私の思いを語り継がれているのですが私は私の و いを語り継がれているの ل すが私は私の思いを語り継が ا ているのです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 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بعثناهم بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم ب, ب, ب, ب, هذه إلى ب و パはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパはパ ا はパパはパパはパパはパパはパ ك はパパはパパはパパはパパはパパはパパはパパは ل إ ض ي ل ه الدكتور ع محمد و ي راتب ه ا ل ن ت ف ل ح ا ب د س ي وَكَذَلِكَ لِيَعْلَمُوا لي وَعْدَ وَأَنَّ يَتَنَازَعُونَ فَقَالُوا بِنُوا إِذْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ السَّاعَةَ لَا عَلَيْهِمْ أَعْثَرْنَا علي أَنَّ أَمْرَهُمْ رَيْبَ بَيْنَهُمْ بُنْيَانَا فِيهَا حَقٌّ أَعْلَمُ بِهِمْ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 لفضيله الدكتور أوحي إ من ك ا ب ك محمد ل ل ل ك راتب ا ل ن تجد د من ن و ا ب ل ت ح س ا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 ورا من سندس واستبرق م ت ك ئ ي في ن فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك م ا ل ه وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رددت الى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره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 واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا